الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة سلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 لا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا علب فرات سائغين شرابه وهذا من الحن أجاج ومن وكل تاكلون لحما قريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر, الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأجبكم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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا, ولا وما يستوي الأحياء ولا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 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَكَذَٰلِكَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها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 انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى تَيِّ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَسْفِ يَهُمْ أُجُورَهُمْ ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ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 اللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا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 وهم يصطلقون فيها ربنا أخرجنا فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 أو لم نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوا فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَعَ اللَّهِ مِنَ الْنَّصِيرِ الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرکون في السماوات؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرکون في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بيئات منه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن إن الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن ذالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد ايمانهم لإيجا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 ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على وهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا